الإفلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبصير وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَدْعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِمُ سَمَوَ وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٌ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقروها ومستودعها كل في كتاب مبين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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة لا يقول النبا يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرر مَسَّهُ لَيَكُولَنَّ ذَهَبَ سِيَأْتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُلَاءِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ لَّعِظَمَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَؤِلَاءَ أُنْزِلَ عَلَيْكَ نَزٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن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 أَكَالَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا فِيهَا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أفمن كان على بينة من ربّه ويتلّوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فلا تكُفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءَ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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ بِكَ رَذِيلًا وَمَا نَرَى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من اللّبِي وأهتاني رحمة من عِدِّه فعُمّيت عليكم فعُمّيت عليكم أنُلزمكمها وأتوم لها كارهون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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاهتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لا أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيط الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي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 وَأُمَمٌ سَلَفُتْ نُمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر, فاصبر إن العاقبة للمتقين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 فيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء إن فَيَخْذَكُمْ عذاب قريباً فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجر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 هذا بعلي سيخاط إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ وَجَاءَ إِلَى الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبٌ يَا إِلَٰهِي أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 أفلاها وأمطارنا عليها حجارة من سجل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم سعيب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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وَيَاقُوْمْ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَابِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْهُ وَكَاذِبٌ وَرَتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى في العون وملئه فاتبعوا أمر في العون وما أمر في العون برسيد يقدّم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بسال ورد المورود. وَأُتْبِعُوا فِيهَا دِيَلَّ عَمَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْرِ الْفَدُ الْمَرْفُودَ ذَلِكَ مِنْ أَبَائِ الْقُرآنَ قُصُوهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدَ وَمَا ظَلَمَنَا هُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُ أَلْفُ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 قدمت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا غير مجدود فلا تك في مريت مما يعبد هؤلاء عدون إلا كما يعبد أباهم من قبل وإننا لم وفههم نصيبهم غير منقص ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم قريب وإن كل لمن لا يوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 ونصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِرُ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ فأك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بوا filing عم تعملون.